اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وَنَجِّنَا مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا إِذْ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الْعِصَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ